من المسجد الحرام إلى المسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم السلام ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع البصير فلا يخفى عليه مبصر إذن باركنا باركنا حوله أي جعلنا حوله البركة والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء وأصل بركة الزيادة والنماء والكثرة والاتساء فنسال الله بركته ورحمته وفضله وإحسانه الآية الثانية وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وأعطينا موسى عليه السلام التوراثة وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون اليه اموركم بل توكلوا علي وحدي وكيل اي مانعا وحافظا وكثيرا ووكيل الرجل في ماله هو الذي كفله له وقام به واصل وكيل يدل على اعتماد غيرك في امرك ثالثا ذريه من حملنا مع نوح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 قال هنا أنتم من النسوي والعبارة ذرية والذرية الأولاد وأولاد الأولاد فهي اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى وأصلها من درا أي خلق لأنها خلق الله وحذفت الفمزة منها وقيل أصلها من الذرب معنى التفريق لأن الله تعالى ذرهم في الأرض سبحانه وتعالى رابعا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبضري مرتين ولا يستعلنا على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم هنا وأخبرنا والعبارة يعني وقضينا وهي بمعنى أخبرنا وأعلمنا فهذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم والقضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعل وأصل قضاء يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته خامسا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 ويشطدونهم فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالا إذن هنا فجالوا فج... تفسير لي فجاسوا خلال الديار أي طافوا بين الديار يطلبونكم ويقتلونكم ذاهبين وجائين ومنه الجوس وهو التردد خلال الدور والبيوت بالفساد في الغار ونحوها واصل جوس يدل على تخلل الشيء واصل الخلال من الخلل وهو الفرج بين الشيئين الايه السادسه ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ثم اعدنا لكم يا بني اسرائيل الدوله والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تكتب الى الله وامددناكم باموال بعد نهلها وأولاد بعد سبيهم وصيرناكم أكثر جمعا من اعدائكم هنا قد جعلوا على كلمة الدولة والغلبة اللون الأحمر وهي بمعنى الكرة وهي الرجعة والدولة وأصل كرر يدل على العظف والرجوع أما قال صيرناكم أكثر جمعة جمعة هي باللون الاحمر باعتبار مقابل نفيره نفير أي عددا وأصله من أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته وأصل نفرة يدل على الانزعاج والفزع إلى الشيء سابعا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 ان احسنتم يا بني اسرائيل اعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم فالله غني عن اعمالكم وإن اساتم افعالكم فعاقبه ذلك عليكم فالله لا ينفعه احسان افعالكم ولا تضره اساءه اساءتها فاذا حصل الافساد الثاني سلطنا عليكم اعداءكم ليخزوكم ويجعل المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المقدس الاولى وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا ولليسوء وجوهكم اي ليجعلوا آثار المساءة من غم وحزن بادية على وجوهكم العرب تقول ساءه يسوءه أي غمه وأحزنه وقوله وليتبر أي ليدمر ويخرب وأصل ثبرا يدل على هلاك ما علوا أي ما غلبوا عليه من الأخطار وملكوه من البلاد وأصل علوه هنا يدل على الاستيلاء والغلب من فوائد الآيات في قوله المسجد الأقصى إشارة لدخوله في حكم الإسلام لأن المسجد موطن عبادة المسلمين بيان فضيلة الشكر والارتداء بالشاكرين من الأنبياء المرسلين من حكمة الله وسنتها نبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد لتتحقق حكمة الله في الإصلاح التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل فسنه الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد